مََّ إِم الْ الخَيلِه تَدثم ررتُّْ بعدَ ذَلِكَ الذنم أَكَ نَذَ مال وَبَنينَ إ تُطلَ لَْهِ آيكُنا قَالَ أَثَاق الأأَوللم سنسمه على الخرقوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فضاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغذوا على حوثكم إن كنتم صالمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين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 فَأَطْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاَوْنُ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ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 فَأَرُنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمَّا لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي بِمَتِينٍ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ سَمْعٌ دَهُمُ الْعِيبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ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 فَجَذَبَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّكَ لَذِي قَوَالٍ لَّذِي كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِم لَّمَّا تَسْمَعُ الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ